117. ومن يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آلفا 118. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم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 مُهْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُنْذِرُونَ إِلَيْكَ نَذْرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ رَاعَةٌ وَقَوْلٌ معروف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 وشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى لن يضور الله شيئا وسيحبط أعمالهم